119. الذين يبتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا أن ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم